تتبع ذا الرادف قلوب يومئذ واجف أبصر ذا خاشع يقولون إن لم أرد دون في الحافره أذاكنا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 فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى 115. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 116. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 117. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وَأَغْطَشَ ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم